مسلما ت ر كاتو هنا ج ز ا ه انا انا ر ى ان ارى ان ا ل ى ان ارى ان ارى ان ارى ا ل ارى ان ا ل ى ا ر ى ان ا ر ان ارى ان ارى ان ا ر ا ر ى ان ارى ان ا ر ان ا ر س ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ا ن ارى ان ارى ا ر ى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ا ر ى ان ارى ر ى ر ان ن ا ر ر ى ان ان ا ا ل م ر أ ة إ ذ ا خرجت من دارها فعليها أ ن تضع على ر أ س ه ا خمارا ومن فوقه الجلباب فهمتني ف ه م ت ن ي ف غيره ماذا عندك؟ قل يا, يا اخي قل تكلم اسمع ن ي أ س ضعبا ولا أ س م ع ضعبا لا تخشى يا ي ر <تصلح> <تصلح> شكل الجلبات ب كيف هو؟ شكل ل ج صعب ان اصرف لك ا ل ج ل ب ا ب المهم انه يشتر البدن كله الا الوجه والكفين ي <تصلح> ع ن حكم استعمل <سؤال> من ا ل م ه خ ا ل الامره <تصح> ا ل ص <صح> ب ي ة في رمضان استعمال المضخه ة أنا ع لماذا أمرت فضرية اذا كان يجد لها طعما لا يستعمله سمعتني امشي إ ذ ا في كلامك 何 هكو م ا ل ح ك و م ي ر م ض الصعود مثل الدخان、دخان. ما يجوز كمان الحديث لا ت ق ط و ل انت ا ل س ف ر نعم المقصود بالسفر الغزو أ ي و ة ه ولكن يجب ا ا سرق ل ر ي ة و ن هناك سرير ا ل وجبه ا ن وجبه ا إ ذ اذا كان لا يضر إ كان لا يضر لا يقتل في فرق مثلا بين إ ن س ا ن جالس في ب ا ح ة داره ف ر أ ى جرازه و جرازتين فقتلهما فهذا لا يجوز وبين قوافل من الجماد يغزو الاراضي ا ل م ز ر و ع ة فيستاصل شافتها فهذا مضر فيجوز قتله فهمتني ايش عند غيره أ ن ت تقول هو يصلي مكتوبا ة أ ن و قيمة صلاحة و هو ماذا يصلي هو ماذا يصلي فريضة فأنت الفريضة قيمة أخي إلي صلاحة هو